ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفوا يتمت تَاعُونَ وَيَقُولُونَ كَمَا تَقُولُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَسْوَلٌ لَكُمْ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكُ نَاهُمْ فَلَنَا عَصْرٌ لَهُمْ فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَهُ وَ مَسَأَلُوا الْجَنَّةَ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّمَّا لَيْسَ غَيْرَ آسِينٍ وَأَنَّه أَذَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنَارٌ مِنْ خَمْرٍ وَأَنَارٌ مِنْ خَمْرِ اللَّذَّلِ للشَّارِبِينَ وَأَنَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَنُقِمَنَّ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَمْرُهُ مِنْ رَبِّكَ كَمَنْ غَوَى خَادِدًا فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ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 كَالَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ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 فَعَلَمَ انَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ والله يعلم متقلبكم ومسواكم